موكب الصوار ياتي حاملا سهم الفداء موكب الصوار يلو يادي ما االيا موكب الصوار ياتي حاملا سهم الفداء موكب الصوار يلو يادي ما االيا موكب الصوار انسى صوت قصف الفضاء يهدم البنيان يلقي كل فرد في العراء لست أنسى صوت قصف مرعب هز الفضاء يهدم البنيان يلقي كل فرد في العراء لست انسى كيف انسى صوت امي ومذا يأتي حاملا السهم فدا موكب الثوار يدمو يادي ما اهلها موكب الثوار يركح حامل السهم فدا موكب الثوار ينمو يادي ما اهلها موكب موكب الثوار كالوغد ظالم كالوغد يمشي حاملا كل الوباء قال إن الكفر يبني مجدكم يا للبناء ظالم كالوغد يمشي حاملا كل الوباء قال إن الكفر ابني مجدكم يا للبناء إن نبذى الشرع شؤم بل نذير بالفناء نوكب الظوار يأتي حاملا السهل فدا موكب الثوار ينمو يا بنا الاناريا موكب الثوار يأتي يا حاملا السهل فدا موكب الثوار ينمو يا بنا الاناريا موكب لا تلمني يا صديقي قد دعى عنذا لا تلمني قد ساقني القهر غدرا وافتراء لا تلمني يا صديقي عنذا لا تلمني قد ساقني القهر غدرا وافتراء لا تلمني يا اخيا موعظ جاء سنهفدا موكب الثوار يا النيا لما الانبياء حاملا سهلا فدا موكب الثوار يا النيا لما الانبياء موكب الثوار موكب الثوار موكب الثوار يا جراحيل لا تقولي قد خبى يوم اللقاء انظري الصبحا ينادي داعيا فجرا ابا لا تقولي قد يوم اللقاء انظري الصبحا ينادي داعيا فجرا ابا حانت الساعه تقولي ان للسيف مدا ياتي حاملا السهم الفداء موكب الثوار يبنو يا دماء الابرياء موكب الثوار ياتي حاملا السهم الفداء موكب الثوار يبنو يا